يا ابن الحسن بالعبره ينخا ظل العزه زهره باب النبي يا غايب للسان Yabni lhasan bil'abra, ninfak zhil'i zhara, nyabni lhasan bil'abra, ninfak zhil'i zhara. Ba benni bi' shabbetna, ninhaz ya ghaib litha, ba benni bi' shabbetna, ninhaz ya ghaib litha, من فاق ظلع يا ابن الحسن أروي لك أخطار ظلع الزهرة من دمعين اللي يجري من دمعين اللي يجري لك أرد صور موقف عن هالمصيبة الكبرى وعبرات نار بصدري عبرات نار بصدري ارويلا كو اعرف فيك انت يا غايب اضرب هاي المصايب تدري بهاي المصايب تدري لكن اوجه عتبي والمغزى باقي بقلبي لكن اوجه عتبي والمغزى باقي بقلبي رحبت من باب الدار انهض يا غايب للدار ورحبت من باب الدار اقرا يا غايب لسا انخاك بالعسره انخاك بالعسره ابن الحسن بالعبره ينفاك ظلع الزهرة طابن بيشبتنا انهض يا غايب للثار طابن بيشبتنا انهض يا غايب للثار ينفاك ظلع الزهرة ينفاك ظلع الزهرة كني أشوف الظالم واطلع إني أشوف الحالة وانظر على باب الدار ظلم جمع أتباعه حث الحق أو حالة حث الحقد أو حال صورة بنار جهنم موقفة بيوم الساعة تابوت يتراواله تابوت يتراواله يا حد مصير بعنا لما الحطب بينا يا حد مصير بعنا لما الحطب بينا وامرت عين الاشرار انهض يا ذا ابن النار عين الاشرار انهض يا ذا ابن النار فات يا ابن سعد والعسره ابن الحسن بالعبره يا ابن سعد والعسره ابن الحسن بالعبره يا ابن سعد والعسره بابن بي شبتنا لنفاك ظلع السهرة لنفاك ظلع السهرة الملح طبي مينة والنار ظلت تصاب وجت باب الرحمة وجت باب الرحمة يعرف تظل عي اليوم الحشر تتوجر اسمح نطم يدرب وجود الزهراء لا تنطق بالحد ما راعوا الهم حرمه ما راعوا الباب نحسن وقع بالاعتاب لهدف عذيك الباب نحسن وقع بالاعتاب صوّب صو ضلع هلبس ما نَهض يا زايد نمثاب صوّب ضلع هلبس ما يا ماري لسه الحسن بالعبره بي شبتنا بي شبتنا انفاك ظلع الزهرة قابم بيشبتنا انهض يا غايب لفتار قابم بيشبتنا انهض يا غايب لفتار انفاك ظلع الزهرة انفاك ظلع يا رضتها الأحداث هذا المصاب المؤلي ذكرتك بآلامه ذكرتك بآلامه وادريك بد ما تنسي بل عمك المتهشي من عيبات أيامه من عيبات أيامه نعتب من همنا وليك المدامع ترسيم هذا الزمن ووهام هذا الزمن ووهام حبل الوهم شتفنا وعنك صبح يحرفنا قبل الوهم جتفنا وعنك صبح يحرفنا نصرخ جرفنا التيار انهض يا غايب للثار نصرخ جرفنا التيار انهض يا غايب للثار من الفاك ظلع الزهرة الحسن بالعبرة من خاطب العزهرة يا ابن الحسن بالعبرة من خاطب العزهرة يا ابن بي شبتنا ان هض يا غايب لسه دفنا عرفنا يا غايب حبلك ظل الوهم يهلكنا وظل الوهم يلكنا صرنا يا غايب ننسى هذا اللي يصيح بختك ذاك اللي يصيح ذاك اللي يصيح وإحنا سكتنا وندري نضل ساكتين ونهلق غيرتنا ما تحركنا غيرتنا ما تحركنا ونسكت اللي يهدينا من كثر خاف البينة ونسكت اللي يهدينا من كثر خاف البينة نتعل شخصك أنصى للذا لنتعل <متشفت> للشاعر عقيل الكوي الحسن بالعبره من طغى العزهره قام بي شبثنا انط يا غايب لسه قام بي شبثنا